والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدهم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 ارْضَى يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يشاء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 Hvala,